ونأتي على كثير من التفاصيل والمواقف التي حصلت في حياته عليه الصلاة والسلام لكي نستل منها كثيرا من الفوائد والمعاني التي تفيدنا في حياتنا بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة سنتحدث عن دعوته عليه الصلاة والسلام وعن اغتنامه كل فرصة في حياته وكل موقف من المواقف. للدعوة إلى دين الله العظيم وهو الرسالة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. رحبوا معي أيها الأحبة في بداية هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم ورحب بكم بس مشاهدينا الجماعين دكتور عمر. الله يسلم. وذكر الإخوة والأخوات أن هذا البرنامج وهذه السلسلة من الحلقات تقدم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة. والإرشاد وحديثنا اليوم هو عن الدعوة وعن الإرشاد كذلك ونتحدث عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كذلك الدعوية كيف كان الداعية محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله صلى الله عليه وسلم مبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد يعني من نافلة القول أن تكون الوسائل المعروفة التي تسمى وسائل تقليدية الخطبه الراتبة كخطبة الجمعة أو العيدين أو الخطبة العارضة لبيان او تصحيح موقف او شيء من هذا القبيل أن تكون هذه وسائل دعوية معتادة مارسها عليه الصلاة والسلام ومارسها أتباعه من بعده من العلماء والدعات وسيستمرون إليه يوم القيامة هذه وسائل كثيرة أو معتادة ومعروفة وكثير من الناس أيضا قد لا يحسنها لكن دعنا ننتقل للمشهد الآخر أو للضفة الأخرى لنبين أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الخطب الراتبة أو العارضة إلا يعني كما يقال ورقة في كتاب كبير اسمه كتاب الدعوة هذه الدعوة كانت تجري في عروقه عليه الصلاة والسلام فكان يمارسها ب سكوته ويمارسها بمنطقه العذب صلوات الله وسلامه عليه كان يمارسها بضحكه وتبسمه كان يمارسها بحزنه كان يمارسها في حربه وسلمه كان يمارسها في محراب عبادته لم تكن الدعوه عنده عليه الصلاه والسلام آه يعني آه منشطا كما يقال او معلما كما انا الان انا واياك جالسون لنتحدث عن موضوع معين لا كان يمارس الدعوة عليه الصلاه والسلام هكذا بتلقائيته فأستطيع ببارة مختصرة أن أقول إن دعوته عليه الصلاة والسلام كانت حياتا وحياته كانت دعوة كل حياته عليه الصلاة والسلام كانت دعوة ليس فيها موقف تقول إن هذا ليس في خانة الدعوة بل كل حياته عليه الصلاة والسلام كانت دعوة يعني حتى تتضح هذه الجملة والكلمة التي أتمنى وأسأل الله عز وجل لي ولك وللأخوة المشاهدين ومشاهدات أن نرزقها وهي أن تكون حياتنا دعوها يا رب. مرة من المرات كما في حديث جابر في الصحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد جيدياً اللي هو صغار المعز أسك مقطوع أو مكسور القرن أو مقطوع الأذن وجده مات أنا وأنت يا أبا أسامة لو مررنا بهذا لقلناها يعني وضعنا على أنوفنا شيئا نتقي هذه الرائحة التي قد تنبعث من هذا الجدي الأسك وننصرف <تصفيق> نبيي ونبيك عليه الصلاة والسلام لم يكن ليغفل هذا الموقف ليوصل رسالة رسالة لتوضح حقيقة الدنيا في قلب عيسى السلام وفي نظرة الشرع فقال أيكم يحب أن يكون له هذا الجدي بدرهم درهم واحد درهم واحد قالوا يا رسول الله لو كان هذا الجدي حيا لكان عيبا فيه هذا المقطوع الأذن فكيف به وهو ميت من يشتريه لا يشتريه أحد قال للدنيا اهون عند الله تعالى من هذا لا لا لا. أي رسالة أي يعني رسالة يمكن أن تصل إلى المستمعين وإلى من يعني يقرؤون هذا الموقف كما أقرأه أنا وأنت ويقرأه أو يستمع إليه أتباعه عليه الصلاة والسلام ممن يشاهدون هذا اللقاء في بيان حقيقة هذه الدنيا هي كهذا الجدي الأسك لا تساوي شيئا لو كانت تساوي شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ليست شيئا هذه رسالة بدل من أن تلقى كلمة طويلة عريضة في حقيقة الدنيا يستغل أو يغتنم مثل هذا الموقف لإيصال هذه الرسالة جميل نأخذ موقفا آخر على الصعيد الاجتماعي والعادات والتقاليد تعرف يعني نظرة العرب للبنت كيف كانت عارا كما ولا أبلغ من وصف الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا تصوير من العليم الحكيم الخبير بحالة العربي و هذا طبعا في عموم العرب ليس كلهم لكن هذا هادي غالب عندهم لحالتهم عندما يستقبلون هذه الهنة قبل, قبل, قبل, قبل الإسلام طبعا قبل الإسلام ياتي النبي عليه الصلاه والسلام ليمسح هذا الـ الـ الـ التقليد السيء بصور كثيرة لكن من أبلغها, من أبلغها من الصور اللفظية التي مسح فيها هذا التقاليد الوصية بالبنات رعايه من عاله جارتين حتى تبلغ الى اخر كنت انا وهو كهتين في الجنه هذه ثواب و لفظي او أو ترغيب لفظي لكن دعنا نقف عند المشهد العملي تاتي ابنه بنته ابنة زينب واسمها امامه بنت ابي العاص ابن الربيع وكاني بها قد جاءت مع امها لتزور جدها صلوات الله وسلامه عليه فتتعلق به البنية وهو خارج ليصلي في أصحابه رضوان الله عليهم وكأني به وهو الرحيم عليه الصلاة والسلام بأمته فضلا عن بنيته أو بنت بنته فيرى تعلقها به يلا نمشي ويأخذها معه إلى المسجد النبوي كأني بالصحابة قد دهشوا ما هذا بنت وفي المحراب ومن الذي يحملها رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي كنا نتوقع يعني لو لم نعرف القصه نهايه القصه ان يضعها على جنب حتى تنتهي الصلاة لا يحملها وهي على كتفه الشريف صلوات الله عليه وسلم عليه يركع فيضعها ثم يرفع من الركوع فيحملها ثم يسجد ثم يرفع ثم يقوم فيحملها بالله يا ابا اسامه اي اي أي عاده سيئه او اي خلق وتقليد بالي تجاه البنات بعد هذا الموقف هذا ابلغ من ان يقف ويقول اتقوا الله وراعوا قضيه البنات واحفظوا لهن مكانتهن فانهن وانهم وضعها اعلاه في الصلاة وضعها على كتفه الشريف نعم واين في الصلاه <تصفيق> حتى ان هذا الحديث أشكل على بعض العلماء في كثره الحركه منه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> كيف يتحرك هذا الحركه الكثيره ولاجل ماذا لاجل بنت بنته بنت بنته ليست حتى زينب بنت محمد مثلا عليه الصلاه والسلام امامه بنت مثلا القاسم او بنت ابراهيم او كذا من ابنائه لصلبه لا هي ابنه رجل اخر ولكنه عليه الصلاه والسلام اراد ان يلغي هذه الاخلاق والتقاليد مثل هذا الموقف انظر ألم أقول قبل قليل إن حياته كانت دعوة ليس ثمة موقف تستطيع أن تفصيله الفقهاء ينظرون إلى هذا الحديث بنظرة فقهية في حكم الحركة في الصلاة لحاجة ولغير لغير حاجة لكن نحن هنا في هذا المجلس ننظر له نظرة أخرى تتعلق بممارسته للدعوة صلوات الله عليه وسلم واستخدامه لكل أسلوب ممكن لتصحيح الأخطاء لبث المعاني الشريفة والعظيمة ذكرتها في البداية هو كلام جميل أنه حتى في تبسمها عليه الصلاة والسلام نعم كان لها داعية أي نعم في سكوته داعية أي نعم. نعم فمثل هذا الفعل كان يدعو فعلا إلى الابتعاد عن النظرة السيئة نعم. للبنات نعم. أي نعم. نعم جميل جدا من الـ الـ القصص التي تذكر حقيقة في مثل هذه المواقف قصة الأم التي فقدت ولدها في في م -م. في أسهبي أي نعم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من الغزوات، وتعرف بعد الغزوة هناك غنائم، هناك سبي، وهم الذين يؤسرون من الكفار، والال النساء التي تسبى بسبب قتال الكفار، وهذا هو بالمناسبة هو الطريق الوحيد للرق في الإسلام، لا يوجد طريق للرق سوى حرب الكفار، سوى حرب الكفار. في هذا المشهد فقدت امرأة وليدها الصغير. فأخذت تجول في الناس كأني أراها يمنى يسرى تتقدم تتأخر أين الولد وأنت أب وأنا أب ونعرف ما معنى مشاعر أن يفقد الإنسان ولدا صغيرا له والأم أشد منا عاطفة وهي هنا سيدة الموقف فإذا بها تبصر ولدها هناك فتأخذ الولد وتضمه إلى صدرها ضمت الأم التي فجعت بولدها وكادت أن تفقده كانت المشاعر لا توصف هنا نبيك عليه الصلاة والسلام الذي كانت حياته دعوة يهتبل هذه الفرصة ليوصل رسالة عظيمة في الرحمة الإلهية كيف؟ قال لأصحابه أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد هذا الشوق وهذا الضنى وهذه العواطف الملتهبه تطرح في النار قالوا لا والله يا رسول الله وهي تقدر على ذلك قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها لا تفاصيل طويلة ولا كلمات يعني مسترسلة موقف ثم رسالة مختصرة لله أرحم من عباده بها أرحم بعباده من هذه بولدها أنا لو أردت أن أتكلم في محاضرة طويلة يبين ساعة رحمة الله عز وجل قد احتاج جهدا كبيرا لكن حينما أغتنم المواقف فإنني أختصر الرسالة وأوصلها بسرعة وهذا الذي أتمناه وأسأل الله أن يوفقني وإياك والإخوة المشاهدين أن نقتدي به عليه الصلاه والسلام بحيث تكون أفعالنا بحيث تكون أقوالنا سمتنا تقدمنا تأخرنا هو في خدمة ديننا في توصيل الرسائل الإيجابية لما نحمله من قيم ومن معاني جميل أنا حينما أتعامل مع الكافر يا أبا وسامة مثلا أجد كافرا حديث عهدا بإسلام تصور حينما أسلم عليه أو أقول مبروك وامشي مثلا أو هكذا أسلم عليه أحضنه وأقول أنت بعد أن نطقت بهذه الكلمة العظيمة أصبحت لي انتهت أنا أوصر له الرسائل الإيجابية كثيرة جدا يقف حتى ولو كان انسانا مخالفا لي بدرجات متفاوتة من الاختلاف قد يصاب يفجع وكذا هنا يأتي دور الداعية الذي, الذي نزع نفسه من حظوظها ابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات أحد أعدائه أو دعني أقول خصومه جاء ابن القيم و ابن القيم تلميذ لا ابن تيمية جاء يركض يبشره و أبشرك ابن تيمية ترى فلان مات يقول ابن القيم فغضب شيخ الإسلام قال أتبشرني بموت مسلم ثم يذهب ابن تيمية شوف كيف أخلاق العلماء التي تسير على طريقة الأنبياء ويذهب يذهب لأهل الميت ويعزيهم ويقول لهم أنا أبوكم من بعده السلام أنا أبوكم من بعده بالله يا أخي هل تتوقع أن تبقى في نفوسهم سخيمه على شيخ الإسلام الذي كان أبوهم منتصبا لعدائه بل ويشي به ويأمر القضاة بأن وربما افتى بقتله ويشي به إلى الولات ليسجنوه أو ليقتلوه ثم يقول لهم أنا أبوكم من بعده هذه أخلاق الأنبياء لا نحتاج أن نقول والله ترى أنا سامحت الوالد والله يغفر له يرحمه مثلا أو اعزي وامشي. لا يقول لهم هذا أنا أبوكم بعده متى في موقف المصيبة التي كانوا يتوقعون إن بنتيمية وحشة إن شاء الله أن, أن أن يقول الحمد لله الذي يشفع الله صن الله منه لا يذهب هذه أخلاق الأنبياء ويبدو أنه أخلاق الأنبياء لابد أن يعني يتحلى بها العالم ويتحلى بها الداعية ويتحلى بها المسلم المسلم يا أخي المسلم الله قال في الآية لقد كان لكم أتظن لكم هذه تخص العلماء ولا الدعات؟ كل مسلم من يصلح له كل مسلم مم. كل مسلم يخاطب بهذه حتى أقول المسلم الإنس والجني هو قدوة لهم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا رحمة للعالمين نحن بحاجة يا أخي الكريم أن, أن فعلا نوظف نوظف يعني أقول المواقف لإصال الرسائل السلام والمواقف هذه أحيانا ربما تعطينا نوع من من, من الفرص التي ربما لا تتاح لنا من خلال مثلاً محاضرة أحسن أو أحسن أو غيرها. أحسن, أحسن وأيضاً أخت الكريم في في في في ميزة الخطاب مثل ما تفضلت قد يطرح بأسلوب عالي قد لا يفهمني الشخص لاختلاف اللغة لكن الأعين لها لغة مفهومة الابتسامة يا أبا وسامه الابتسامة لها لغة مفهومة لا ت... هذه الابتسامة تستطيع أن تخاطب بها جميع البشر لا تحتاج أن ت, ت... ت... مترجم حينما تلقى إنساناً وتتبسم في وجهه لا تحتاج إلى مترجم تترجم الابتسام تترجم عن نفسها هذا يعني لو تأملته حتى في أخلاق الأنبياء الآخرين في قصة يوسف عليه السلام كانت نموذجاً من الفرص في الدعوة يا صاحبي السجن لما سألها عن تعبير الرؤى أأرباب متفرقون أعطاهم قبل قضية التوحيد التي كانت تملأ قلبه وتشغل فؤاده ثم أعطاهم بعد ذلك التعبير ثم لما جاء موقف القصاص والانتقام من إخوته والقدرة على ذلك يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين في قصه مكه في فتح مكه تكرر نفس المشهد فبهداء هداه مقتدى عليه الصلاه والسلام ما تظنون اني فاعلون بكم قالوا اخ كريم هم الذين طردوه وين الاخوه الان جاءت وابن اخ كريم قال اقول لكم كما قال يوسف يغفر الله لي ولكم اذهبوا فانتم الطلقاء هذه المواقف تختصر مسافات يعني زمنيه مسافات عاطفيه مسافات لفظيه ما أحتاج كثيرا من الكلام بقدر ما أحتاج من موقف أغتنمه وأهتبله مع طلابي مع أبنائي في إيصال الرسالات تسمح لي أختم بموقف تفضل لكن في أقل من دقيقة دقيق. هذا رجل واحد من طلاب العلم خرج هو أولاده فوجدوا أحد الإخوة الذين يعملون في تنظيف الشوارع نعم. للأسف كثير من الناس ينظر لهؤلاء النظرة دونية فقال لهم يا أولادي يا أولادي ربما يكون هذا الذي يخدم في الشارع ينظف القمامه. هذا قد يكون في الفردوس الأعلى وقد نكون نحن تحته بدرجات ليست الموازين عند الله يا أبنائي بالغنى بالسيارات إنما هي بالقلوب قد ينفق هذا على والديه في الهند أو في بنجلادش أو في أي بلد أخرى و له فيرفعه الله درجات <تصفيق> يقول أحد أبنائه لما كبر والله انكسر كل شيء في نفسي من احتقار هذه الفئة التي للأسف يعني المجتمع يكرسها. يا سلام إذن علينا أن نخرج حقيقة من هذه الحلقة ومن حلقات أيضا كثيرة أخرى في في في مجال الدعوة نخرج منها بالكثير من الفوائد والكثير من العظات التي تدعونا لأن نكون دعاءات حقيقيين لله سبحانه وتعالى ولهذا الدين أيا كان وضعنا سواء كنا في في مصاف العلماء أو الدعات أو حتى أناس مسلمين عاديين مهما قل علمنا وذلك سمعناه وشاهدناه من فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نشكره على ذلك كما نشكركم أنتم على تفضلكم بالبقاء مشاهدين متابعين وندعوكم للاستمرار معنا في الحلقات القادمة. نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان في رسول